تابعوني على صفحتي بالفيسبوك أخوكم عمر العمل ألا يا وحدتي حني على قلبي وجداني وحيد ولا در عني سواء همي وأحزاني ألا يا وحدتي حني على قلبي وجداني وحيد ولا در عني مصيبة خيبت ظني ولا هدري من الجاني ولا جاهم خطا مني ولكن حظي اشقاني مصيبة خيبت ظني ولا هدري من الجاني ولا اجاهم خطا مني ولكن حظي يشقاني ولكن حظي يشقاني وحالي صار يحزني ودمعي حارب جفاني عزايب وحدتي إني أراجع ماضي زماني وحالي صار يحزني ودمعي حارب جفاني og så